بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره من شرور انفسنا ومن سيئات فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ثم مبأ. بس لازمكم بس بعض كده اخوه اللي دائما نمتسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأما الأول فآوى إلى الله فآواه الله أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله الجزام الجنس العام الجزام الجنس العام تكلمنا في قبل ذلك عن وقف وذكرنا شروط الوقف واحد بس يذكرنا شروط الوقف كده قلنا الوقف لسبع شروط واحد يقولهم right hmm. ذكرنا في مسألة الوقف عن نفسه الجزء لم يلسين وقفنا بقى على فصل ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل ودخل أولاد الذكور خاص دي يعني مسائل بذكرها الفقهاء والعلماء ان باب التمرين الذهني والتمرين الفقه امكان يعني معظمها مفيش حد يقول هذا الشيء ولكن من وقف على ولده او ولده غيره دخل الموجودون حال وقف ولو حمل انسان وقف على ولده أو اوقف الشيء على ولد غيره من اللي يخش فيهم قال الموجودون الموجودون حال ما يقف هذا الوقف ولو حملا فقط نص عليه من الذكور والإناث لأن اللفظ يشملهم لأن الجميع أولاده قال بالسوية من غير تفضيل بالسوية من غير تفضيل لأنه شرك بينهم والشرك مشترك يعني وكما لو أقر لهم بشيء وعنه للجوية التانية على الإمام أحمد يدخل ولد حدث بعد الوقف لا يختار ابن أبي موسى وأفتبه ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي أفتبه ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وجزم به في المبهج والمستوعب واختره في الإقناع ودخل أولاد الذكور خاصة لأنهم دخلوا في قول تعالى يوصيكم الله في أولاده لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البني فالمطلق من كلام الأدمي إذا خلى عن قرينه يحمل على المطلق من كلام الله تبارك وتعالى ويفصر بما فسر به وإن قال على ولد دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم أي لأولاده الموجودين لا الحادثون لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعاً للموجودين طبعا هو يعني زي ما احنا قدمنا في البداية مابين التمرين الذهني والتمرين الفقهي وان كان ما فيش حد بيقول هذا الشيء ويوسع كده ولكن الراجح في المسيح لده كله العرف. العرف العرف حاكم إذا كان الناس يجهلون اللغة العربية وهو كذلك عظم الناس حتى طلاب العلم بعضهم يجهلون اللغة العربية فالعرف جاري على هذه الأشياء قال ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولده أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث. لا أولاد الإناث نفس المسألة عشان نضيق هذا الشيء برضو أيب العرف الإيه؟ الجيل يقول لأنهم لم يدخلوا في قول تعالى يوصيكم الله في أولادكم ولانهم إنما ينسبون إلى قبيلة قبيلة آبائهم دون قبيلة أماتهم قال تعالى أدعوهم لآبائهم وقال الشاعر بنونا بنوا آبائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أبعيد وأما قوله إن ابن هذا سيد ونحوه فمن خصائصه عليه الصلاه والسلام انتساب أولاد فاطمة إليه إلا بقرينا إلا بقرينا كقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده وقوله وقفت على أولادي فلان وفلان ثم أولادهم أو على أو على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما ونحوه ومن وقف على بنيه أو بني فلان فله الذكور خاصه خاص لان لفظ البنين وضع لذلك حقيقه نفس الكلام دراجع لمن يفهم ويفقه اللغه العربيه اما من لا يفهم ولا يفقه يبدا العرف الجاري حاكم على ذات اسم عبودانكم ولا بنيكم تركزوا معايا ومن وقف على بنيه او بني فلان فلذكور خاصة لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى أصطفى البني البنات على البني وقال تعالى زوئذن الناس حب الشهوات من النساء والبني على مهلكم كده عشان تشوفوا بس وإن وقف على بناته اختص بهن وإن كانوا قبيلة كما نهايش متميم دخل نسائهم لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها ذكرها وأنثاها دون أولادهن من رجال غيرهم لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم قال ويكره هنا أي في الوقف دي مسألة بقى يكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب يكره أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب ده في, في الوقف لغير سبب الشرعي لأنه يؤدي إلى التقاطع ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمال بن بشير تقول الله وعدل بين أولادكم قال فرجع أبي في تلك الصدق ده حديث رواه الامام مسلم يبقى انسان على اولاده يبقى ما يفضلش ما يفضلش حد الا لسبب شرعي سبب شرعي انسان زامل انسان مريض انسان تجلع عملية انسان كذا انسان مصارفه عاليه عنده اولاد قصر يبقى سبب شرع من الاسباب انسان ملوش داخل انسان مش موظف يبقى المسألة دي المساله بالتفصيل ان شاء الله مذاهب اهل الامام فيها بس في باب الهبه ان شاء الله في تفصيل اكتر منه. السنة ألا, يزاد على ذكر السنة ألا يزاد ذكر على أنث السنة ألا يزاد ذكر على أنث ده يقصد في الوقف يعني في الوقف واختل الموفق وتبعه في الشرح والمبدع ده مين الموفق ده ربنا وفقنا جميعا موفق نقدامه موفق فعلا ماشي في الشرح وتبعه في الشرح مين في الشرح ده مين بقى الشرح الكبير ده لابن حو ماشي ناخد ابن قدام ماشي ناخد ابن حو وهو سبحان الله يعني في الشرح الكبير ما زودش كتير هو خد المغني حط حط المغني بتاع عمه واخد بالك فاشوف العيله كلها ما تكون ما شاء الله علماء الأب والجد والابن والزوجه بينفعوا بعض فخد المغني وزود عليه اشياء أو يكيد هو كده هو برمه حطه في العائلة. قال أتابعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الأنثائين على حسب قسمة الله في الموريس كالعطية كالعطية دي مساله مش متفق عليه دي مساله مش متفق عليه مساله مختلف فيها اختلاف كبير جدا بين اهل العلم وادينا في الهبه وان كان الكل ر... الكل جائز الكل جائز الاستقدام ده على تقديم ده او يجوز هذا الايه الشيء سواء ان هو يعني قسم على حسب المراس الشرعي لذكر مثل حظ الانثيين او ادى الذكر زي الايه زي الانثى الكل جائز على الراجح والمساله نفصلها بعدين والذكر فيما ظنّت الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنس فإن كان لبعضهم عيال أو بي حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك نص عليه لأنه لغرض مقصود شرع هذا الكلام اللي نحن نذكره إذا كان في حاجة شرعية إذا كان فيه ساب شرعي كآن لبعضهم عيال عيال يبقى اخ عنده عيل والتاني عنده 5 6 او 20 وال20 التاني في الطريق واخد بالك يبقى مش هيساوي بينهم ممكن يزود شيء عشان مصاريفه دي اعلى شويه او انسان ما عندوش عيال ولا شيء بس عاجز عن التكسب عاجز عن التكسب الهمار الذمن او شيء فخصه بالوقف او فضله عن اخوانه او عن خواتي جاز هذا الامر او خصى المشتغلين بالعلم عنده ما شاء الله يعني ولد كده فقيه او محدث او يعني طالب علم جيد زي حالتكم كده ما شاء الله فخصه ماشي بالوقف اوقف عليه مكتبة اوقف عليه مال اوقف عليه شيء يبقى يجوز هذا الشيء او خصه الدين والصلاح ماشي صالح كده فلا باس بذله طب الوقف بقى عقد ايه قال فصل والوقف عقد لازم بمجرد القول او الفعل الدال عليه ده الوقف عقد لازم عقد اللازم العقود كما ذكرنا على اربعه أضرب اربعه اقسام عقد لازم وعقد جائز وعقد لازم من احد الطرفين جائز من الطرف الاخر وعقد متردد بين الايه الجواز واللزوم هيندرج هين تحت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال او تدل عليه خلاص كده اللي احنا قلنا قبل كده ان هو يلزم بايه بمجرده ينزل مجرد بمجرد ما يتلفظ قل هذا وقف لله يدم ما ينفعش نروح فيه الوقف عقد ايه لازم ما ينفعش لا كنت بحصدر. ده انا هرجع ثاني طب انا معلش ده اتسرحت من ايدك خلاص يبقى ركز قبل ما تقول هذا الشيء الوقف عقده لازم لا يفسخ باقاله ولا غيره لا يفسخ باقاله الاقال اللي في البيع والاشراء في النبي عليه الصلاه والسلام يقول إذا استقالك اخيك فأقله إذا استقالك اخيك فيفاقله يقال يعني انسان باع بيعه وبعدين ندم عليه ندم انا تصرحت او ان انا ما خدتش امر الاداره في البيت او شيء وخدله ندم وخد ممكن يحصل له شيء او كذا فندم يعمل ايه راح لاخوه مع ان المجلس اتفض مجلس الخيار اتفض وخلاص يبقى يعني ما يديش عليه رجوع ولكن يستحب استحاب الرحمه مطلوب الرحمه طب معلش انا يبا المستحاب أن يقيل بيه عليه الصلاة والسلام يقول من أقال مسلما أقال الله عثراته يوم القيامة هم أكثر العصرات على الصراط هم أكثر العصرات يوم القيامة ربنا نجينا منها وطلعنا من الدين على خير وحسن ختمنا وإياكم المسلمين رب العالمين يبا لا يفسخ بإقالة ولا غيره داء الوقف لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم او لا أشبه العق يعني عاوز يقول ان الوقف الوقف ده على التأبيد مش على التأقيد ولا على التعليق على التأبيد طبعا على التأبيد يبقى خرج من يدي صاحب خرج من يدي ايه صاحب يبقى ينفعش يرجح فيه طيب بي بي بي يقول ايه سواء حكم بيه حكم او لا يعني مش شرط انه يروح لحاكم يقول له اشهد او كذا او نبت بولد او شي خلاص يبقى هو هذا الشيء ينته طيب قال انه عقد ان يقتضي التأبيد سواء حكم بيه حاكم او لا بيقصها على قال اشبه العتق اشبه الايه العتق العتق عبد انسان اعتق عبد ما ينفعش ارجع فيه لان الشريعه تشوف لايه لعتق العبيد وبرده يشبه شيء ثاني مش لو إنسان طلق زوجته واخد بالك سينطلق زوجته وبعدين هل يطرق الطلق ده لابد إن هو يروح لحاكم ويكتب ورق وهذه الأشياء في المحكم وهذه الأشياء ده أشياء بس عشان بنعملها عشان إثبات حقوق إثبات حقوق لكن إنت جاعد مع مراتك وبتاكله واخد بالك أكلة طيبة وتشربه شروبة طيبة وبعدين يقول لك نفسك أنا بتوحم على شيء كده نفس الطيب خطر كده بإيه بشيء كده نفس فيه ولا يطلب يا محمد قلت لك نفسي تطلق نفسي تطلق نفسي بس فقال لها اذهب يا شيخ او خد انت اجمل امرأة انت طال يبقى طلقت او لم تلقيتش بعض الجهلة يأتي يستفتي انا كنت بها الصدر انا كنت باتحك مع المرأة ما كنتش تقصد ما تقصد, ما تقصد ما تقصد شي هو النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الهزل والجد في اطلاق واحد بتهزر لذلك كده مفيش العاب مفيش لعبه بالافاص الطلاق يبقى انتوا خلي بالكم يا جماعه مفيش واحد كده يا كان نار لسه بيسالني بيقول كنت بهزر مع مراتي كده يعني ايه بنهزر وبتاع وبقلت له انت طالق وجه يسالني بكل سذاجه كده فطبعا يا شيخ محمد مش طالق هو شغال باله ومناول يعني هو بيسال وجاوب قلت له هي طالق فجالي يعني مفيش قلت له لا, لا الايم اربع طالق والله ماشي فالشاهد من الكلام ان دي مفيش فشزار الطلاق يبدأ الطلاق إن إنسان لو... يجي تفصيل إن شاء الله ربنا يجوزكم طيب قال ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع ده الأصل في, في الوقف لا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع لقول عليه الصلاة والسلام لا يباع أصله ولا توهب ولا تورث قال ترمذي العمل على هذا عند أهل العلم العامل على هذا الحديث عند اهل العلم واجماع الصحابه على ذلك فيحرم بيعه ولا يصح يبقى المعنى ان الوقف لا يهب لا يهب يبقى إنسان لا يهبه لا يهبه ليه لان الانسان لا يهب شيء لا يملكه والوقف خرج عن ايه عن الملكيه ولا يرهن لا يرهن عشان الرهن قدمناه مش كده الرهن لا يرهن ليه لان ما قال الرهن الامرين الامر الاول اما ان هو يباع او يرجع لايه لصاحبه يباع ويرجع للصحيب وده خرج من إيده أصلا ولا يورص بل أولاد ما لهمش الحق في الإن في شيء الشيء الموقوف ولا يباع ولا إيه ولا يباع دي مسئلة مهمة أخوانا ونهيب بكم تفهموها وتعرفوها ودائما بينفضل اللي هو يمسك شيء يكون على علم على الأقل بالباب اللي هو بيديره يعني بعض إخوان الإدارين مثلا يمسكوا أشياء زكوات أو أيتام أو الأشياء او أوقاف او هذه الأشياء والأسف ممكن يكون جهلة جهلة بالأحكام الشرعية طيب أنت جاهل ماشي الصح ما يتحطش في المكان ده لكن على الأقل اسأل, اسأل لكن ما تعملش الشيء بيه بجهلك فدي أمور مهمة فخلي بالكم منها بالذات المساجد والأوقاف اللي على المساجد والوقف الأشياء وقف حصر ووقف أشياء ووقف موان معينة ووقف كذا ووقف موان هو تبعنا ده أه؟ طيب يعني ما يطلع بره إما يسكت يبقى لا يوهب ولا يرهن ولا يورس ولا يباع ده أصل ده أصل في الإيه في الوقف إلا استثناء من الأول بم إلا أن تتعطى المنافع بخراب او غيره شوف يبقى الأصل في البيع الأصل في الوقف لا يوهب ولا يرهن ولا يورس ولا إيه ولا يبقى. إلا أن تتعطل منافعه بخراب, أو غيره. بخراب أو, إيه؟ أو غيره كخشب تشعث وخيف سقوطه ولم يوجد ما يعمر به ولم يوجد شف تضيق ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله السيئة المهمة جدا يباع في سقف مسجد مثلا حاطيني السقف بتاع الخشب وبعدين الخشب ده بلي بلي وجدهم وبعدين بجلوا فترة طويلة ماشي خشب تشعز وخيف سقوطه طيب نعمل ايه نغير نغير مقصد نشيل الخشب ونحطه في جمح تاني نسجب به جمح تاني مش عاوزين الجامح كلها بجت بوتون كلها ومفيش حد عاوز الخشب ده وخلاص بجت موضة جديمة طيب نعمل ايه مش, هن مش هنرميه قال ولم يوجد ما يعمر به ولم يوجد ما يبقى مش هتحطه مش هتحطوا خزانة عندك كده لا بل أصل في الوقف يا أخوانا الإنسان بيوقف الشيء ليه الواقف الواقف عشان يجري عليه نفعه نفعه ماشي والموقف عليه يجري عليه نفعه الدنيا صح كده ما فيش حالة اسمه وقف بقى خرابة كده أسيبه كده بل أصل في الوقف الانتفاع الانتفاع للتنين الواقف والموقف عليه الواقف انا أرجو زخره وبره وثوابه ماشي من, من الله طبارك وتعالى الموقف عليه يرجو بالانتفاع يبقى عشان كده يبقى نخلي بالنا نفيد هذا الشيء ونفعل الشيء اللي فيد صاحب هذا الوقف طيب ما نبيعوش ما نبيعوش ما نحطوش في جامح تاني لا تحطوه في جامح تاني إذا احتاجو طيب ما فيش ولم يوجد ما يعمر به نعمل ايه هنسيبه لا فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله نص عليه الإمام أحمد قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعه خشبات لها قيمة بمعنى أنه ما فيش حالة انتفع به مش لجين جامعة نحطها فيه يبقى خشبات هتبله وتجدم جاز بيعها وصرف ثمنها عليه عليه وقال يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا يعني عاوز يقول إن إنسان أوقف مسجد وبعدين المسجد ده المجال التحته عزكه من طفحت أو المجال اللي في الطريق إليه طفحت ويتخش فيه نجاسات ويتخش فيه هذه الأشياء والناس بتتنجس يبال المسجد نفسه يحول إلى موضعه إلى موضع آخر قال أبو بكر وروي عنه أبو بكر مين بدأ؟ مش معنى اي الخلال عندنا ابو يعني ماشي عندنا ابو بكر الحنبلي وعندنا بكر خلاله وبكر الاصرم واخد ولاد نعم ايه وابو بكر ابن المنذر مش هزعلك يا احمد واخر عشان تجيب منك سمات واخد ولاد فاشياء كتير اشمعنى ابو يعني ماشي هي الحنابلة يعني ما عندهم الحنابلة ما عندهم أبو بكر اللي بينقل على الإمام أحمد الفقه اللي يكون أبو بكر الخلال اللي بيرواع عنه الأحاديث أبو بكر الأسر هم اتنين. ماشي؟ أتنين من تلميذ أصحاب الإمام أحمد اللي بينقل عنه الأحاديث الأسرم واللي بينقل عنه الأحكام أو الفقه ده أو بكر فده أبو بكر الخلال يقول وروي عنه أن المساجد لا تباع إنما تنقل آلتها قالوا بالقول الأول أقول وبالقول الأول إيه أقول ده أبو بكر اللي بيقول يعني بالقول الأول أقول أنه يحول لإجمعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرص حبيس نص عليه لأن الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقين الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخر هذا كلام جيد حاوز يقول إيه يحول المسجد خوفان من اللصوص قرأوا بكر وروي عنه أن المساجد لا تباع إنما تنقل آلتهم والصاب المسجد كله يحول وبالقول الأول وبكر يقول أقول لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيث الفرص الحبيث انسان أوقف فرص في الجهات في, الجهات في سبيل الله تبارك وتعالى فالفرص خلاص هزل ومرض وبعدين مش هينتفع بي نعمل ايه قال فإن لم يبلغ لاجماعهم على البيع نبيع يبقى لاجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيث نبيع ونجيب بثمنه فرص فرس زيه او فرس ايه او نعين بهذا المال في فرص آخر في فرس في فرس اخر يقول فان لم يبلغ ثمن الفرس عين بها على فرس حبيس نص عليه لان الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تبيده بعينه بعينه بعين إذا لم يمكن تبيده بعينه استبقين الغرط وهو الانتفاع على الدوام في عين أخر يبدأ نبدل بها وده عاوز يقول كلامه واتصار الأبدال يجري مجرى الأعياء اتصار الأبدال اللي البدل يعني يبقى عين الشيء بليت أو مش هننتفع بيها يبدأ نبدلها بشئتان نفس المنفعة هنحطها فيه دي معنى كلامه اتصار الأبدال الأبدال بمعنى إيه البدل يعني يجري مجرى الأعيان خلي بالك. ما تجموتش بعض الإخوة يقول لا هو كده قرأت في كتاب كذا أو الحنابلة بيقوله كذا أو الشفعية الفقه يا أخواننا صنعة الفقه صنعة مش استنبه وده الفرج اللي, اللي تلحظه بين الإخواننا اللي درسين على مشايخ او المشايخ اللي درسين على مشايخ واللي هم درسين على دراحهم كذا وده الفرق بين ان كلك شيخ اثنين وثلاثة وعشرة وفرق بين الإنسان خد العلم على دراعه كده. خد العلم على دراعه ده وإن كان بيقول حق بس هيفوته يعني خير كبير هيفوته ايه خير كبير زي ابن حزم الله واخد العلم عن دراعه كده ما كانشه لمشايخ فكانت زلته كثير جدا زلته كثير وحرجوا له كتبه على عين فبخلاف الناس اللي هي درسة على مشايخ وعلى أهل علم تجد كلامهم رزين ورصين و الفتوى طلعها جيدة فما تجمد الظاهرية سموه ظاهرية لابن حازمو وماشي على ابن داود الظاهري مؤسس المذهب لانهما بيجمدوا بيجمدوا عن النص هو النبي السلام ذكر شيء بهوه طب نشوف كلام اهل علم عليه نشوف شروح اهل علم عليه يبقى ما تخدش ايه يقول أي هي ربنا يقول كده بس ماشي ما نفهم نفهم يعني ايه, إيه, إيه تفسير اللي نفهم يعني ايه تفسير الحديث ف ممكن تقرأ في كتاب فقه او شيء حنبالي أو أي مذهب وثالث شيء أنت كمش دارس لسه أو ما, ما, ما, ما قرأتش أو شروح العلماء عليه ممكن تجبد على هذا الشيء فالفقه تعمل مثل الصنع شفت واحد من شفت واحد من شفت الواحد يبدأ معه إيه صبي صغار هو بدأ أربعين سنة في المهنة دي فبلا شك الصبي اللي معاه الواد بيليا والواد مش عارف إيه واخد بلاي ده مش هبه زي من زي الشيخ بتائه زي المعلم بتاعه شب زي الايه زي المعلمين بتاعه ده اقل منه خبره اقل منه كذلك الفقه يا اخوان الفقه يا اخوان بيتكون عند الانسان ملكه فقهيه من كثره الدراسه وكثره يعني تردده على مشايخه وفتح من الله تبارك وتعالى مع الصدق والاخلاص فتح من الله تبارك وتعالى دايما الانسان يخلص العباده كما ذكرنا يخلص ومن من اجل العبادات العلم الشرعي ان خلصت في النيه ان خلصت في النيه علم شرعي بدون نيه والله ما أبدا ابدا جهنم متحضره لك والعز بالله يبقى نيه فاسده من علم شرعي ان شاء الله يكون قران حتى تعرف لو حفظت القرآن ونيتك فاسده حفظت عشان الاخوه يقدموك حفظت عشان الاخوه يرفعوك حفظت عشان اخوه نيه فاسده رياء وسمعه تيجي يوم القيامه مفلس والعز بالله تصاحرك ليه تضيع نفسك وتضيع حياتك وتغضب ربك عليك تبارك وتعالى لا روح اشتغل احسن في المدينه الصناعيه ولا بتاعها تلاقي قرشين ينفع نفسك ولا بوكسات انت سنت عند احمد وقت بلد هينفعوك وقت بلد لكن كونك انت اه اه تحفظ وتتعب نفسك ومش بتجه نفسك وده كله نيت فاسده ولا اعوذ بالله دايما ما تنسوش حديث صحيح مسلم حديث ابو غيره ثلاثه صعر بهم جهنم اولهم قرئ القران ومتصدق ومجاهد دول كلهم واقادنا الى معامل فمن عمل منصور نبي الإنسان يخلص النيه لله تبارك وتعالى لذلك يعني الانسان لما يخلص النيه لله ربنا بيوفقه وبيفتح عليه كما ذكرنا والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا فمن أخلص في العلم الشرعي اخلص النيه لله تبارك بما علم فتح الله عليه ورزقه علم ما لم يعلم سبحانه تبارك وتعالى بروقوا عودوا نفسكم يا اخواننا وربوا نفسكم من الصار كده على الاخلاص الاخلاص لله تبارك في كل الاعمال كل الاعمال والاخلاص مش يوم واتنين وتلاته وسنه لا الاخلاص عاوز ذرب عاوز سنين طويل مش هيديك درس في الاخلاص كانها هي سكر الدوف في ميه واشرب خلاص انا بقيت تمام وخلاص لا لا وتتهم نفسك وتتهم نفسك وتفعل عمل وتستغفر ربك تبارك وتعالى فده توفق توفق للايه لهذه الاشياء وتحسن خاتمتك نسال الله عز وجل ذلك ودي الجائزه الكبرى حسن الايه الخاتمه بعد الهم والدنيا والمشاكل والجرف اللي احنا فيه ده. بحسن الخاتم ذلك الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة تلاميذه حضره وبعدين بيقول له نسأل مين بجي نسأل مين بعدك يا إمام فسبحان الله يعني فبعضهم عمل كده يعني ماشي شراء أب يعني عشان ايه أنا يعني فسبحان الله فالإمام أحسن جلبه جلبه خارس واخد بلال اعتقد أنت تعز بشيخة جمهورة يعني في خلاص بأخذنا فعمل كده فإن الرياء والسمع مش عاوزين الرياء والصم فشهره منظره مش عاوزين الهجر ده ما اتعودناش عليه فالامام احمد سابه خالص وقال عليكم بهذا اشار لواحد يعني خامل خامل لا يعرف وما كانش مشهور من تلامذه الامام احمد فبيقول الامام احمد تم فلان عنده علم اكبر منه عنده علم اكبر اشمعنا ده شوف رد الامام احمد رحمه الله قال هذا قال هذا رجل يخشى الله يخشى الله يخشى الله حري أن يوفق للفتوى الصحيح هشوف ده كلام اللي ذكرت لك من أشترك خشة الله طبراك وتعالى العلم الخشي العلم مش كسرة النساء يا فرحيت رايح فين رايح المع جايب نين جايبنا خدت إيه الشيخ ما واخد بلا. لا العلم مش كسرة النساء إنما العلم الحشية خشية تطلع من الدرس حاسس كده انت حاسس إن إيمانك زايد زايد حاسس إنك جررت من ربنا حاسس إن جسمك بيقش ع تقربنا الله ده العلم النافع ان شاء الله على مثل العلم القلب قاسي بتاخد العلم ما فيش خشوع في الصلاه بتاخد العلم بتقرا وردك ما فيش ورد اصلا بتاخد العلم لا لا يبقى لازم تحاسب نفسك طب اعمل يا شيخ محمد اسيب العلم لا ما تسيبوش بس حاسب نفسك في علامه استفهام في خطا الله العظيم يا اخواننا والله ان مؤخر الامه الشرك بالله وعدم الاخلاص لمخر نصر الامه الشرك في معاصيه وعدم إخلاصك وعدم إخلاصك ومعصيك ده كله ده اللي مأخرني هم النصر لو أنا أخلصت انت وإنت وكلنا وحدنا ربنا صح لو وحدنا ربنا صح والله يأتي النصر والتمكين والأمان والاستخلاف في الأرض بوعد رب العالمين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا شروتك إيه رب الاسبوب اي رب انت عاوز اي مننا يا رب اسمع احفظوها يعبدوناني يوحدوناني يعظموناني يقدروني حق قدري يعبدوناني لا يشركوني بشي طيب انت متشاركش بالله والله ده سؤال عاوز عليه علمت الاستفاق هل انت موحد صح احنا درسنا عقيدة ودرسنا توحيد لا والله عاوزين ندرس منتان وعاوزين ندرس عقيدة صح وتوحد صح إذا عبد اليماني لا يشركنا بشيء طيب أنت مش نشرك بالله إذا كان أبوك إبراهيل بيقول وابن ابن وابنية أن نعبد الأصنعين يبقى أنت موحد أنت الله أعلم يبقى أنت عاوزة إيه عاوزة وقفة توحيد يا أخوانا ليس يرغي ورغي واسمه والصفات وسمع لا لا فوحيد معنى في القلب أن لا يكون في قلبك شيء غير الله تبارك وتعالى لماذا حد ماشي. لا يوجد في قلبك شيء إلا الله تبارك وتعالى خوفا وحبا ورجاء وتوقلا واستعان واستغاة ولوش إلى الله تبارك وتعالى ده التوحيد أن تتجه بكليتك إلى الله تبارك وتعالى يكون تقوم وتنام وتقوم علاء إن يرضى رب العن يا رب انت رضى عني يا رب يا رب اي لو الان يا رب مضبط حالي يا رب هتغذى عني يا رب هتدخلني الجنة يا رب ده يا اخواننا لابد والله, والله والله والله لو انا وكل انسان فعل هذا الشيء احنا, احنا معاش الاخوة اللي بيقولوا عنا طلبة علم وحدنا ربنا صح النصر يأتي والله بكل راح وبكل سلاسة لكن مشكلتنا اهم عمليا مهلهلة التزام مهلهل توحيد مهلهل صلاة مهلهلة يعبدوننا لو يشركوننا بشيء وَمَنْ بعد بَعْدَ ذَيكَ الفاسقون الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاءَ سَابِتَّانِ وَآتُوا الزَّكَاهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ والله العظيم إلا أربعة من الشيخ إنهم متحقق وحدة منهم حد إلا أربعة أربعة أسبابنا. والله من الشيخ ولا واحدة العبادة الطاعة التوحيد في شركيات كثيرة جدا وابنوا ابن وبنية إن عبد فمن يأمن عن نفس الشرك بعد إ يبقى انت بالتاكيد واقع في شركيات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم واقيم الصلاه انت بتبدا بتصلي وسرحان خالص ثلاث ركعات ماشي او ممكن تسرح انت في الاربع ركعات مش مركز في حاجه ولو تستفركها تسرح في التانية والثالثه والرابع وده اللي النبي صلى الله عليه الرجل يخرج من صلاته ولم يكتب له الا نصفه ده اعلى شيء طب النص التاني ضايع. وقاتوا الزكاة الزكاة حتى بتطلع بظروفها كده ولو طلحت يعني مزبوط بتطلع وانت يعني إيه نفسك من السمح والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط قال اخرج زكاة نفسه زكاة ماله سمحة نفسه او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انه هو راضي وطيبة طيبة نفسه معنى نفسه طيبة وراضية بالشيء اللي, إيه اللي طالع ده واثق الرسول فين الرسول احنا كطلاب علميه حسيت نفسك انت مطاع للنبي صلى الله عليه وسلم وانت عاوز النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وانت عاوز رفعه النبي وانت مطاع للنبي صلى الله عليه وسلم مع بيتك مع اهلك وانت بتنام وانت بتاكل لا والله ده عاوزه قصه وعاوزه يعني ايه, إيه كلام كتير فاخواننا مفيش اسباب نصر وتمكين فننصر ازاي فننصر كيف تعملوا علم ايه احنا ماشي عاملنا ايه فربنا ينصرنا احنا نصرنا احنا أمه اصلا مش مش يعني احنا ناس ما تستاهلش النصر ولا تستاهل التمكين ولا الاستغلال في الارض فاللي بيحصل ده يعني ايه بعض ماشي ما عند الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البرج والبحر بما كاسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لانه لانهم يرجعوا لعلنا توب ونأوب ونرجع الله تبارك وتعالى ونقد أرسلنا إلهم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا يتضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزينا لهم الشيطان وما كانوا يعملون قصد الفترة اللي فاتت والله حتى طلاب العلم يجاب شيخ محمد قلوبنا قصد قلوبنا الحل إيه الحل أرجع ربنا ثبت من الاخبار وثبت من هجرص وثبت من فيسبوك وقوعد تمسك المصحف قراءه الجزئين ماشي حيط لربنا شويه وحد ربنا صح ده اللي ينفعك ده اللي عين اذكر ربنا حافظ على ذكر الصباح والمساء كم واحد بيحافظ على صلاه الفجر معلش يعني انا بسالكم انتم معلش سؤال رخم مني شويه من النهارده ايه النهارده من السبت اللي فات للسبت ده كم واحد واظب على تدبره الاحرام في الصف الاول مدري كان في صلاه الخميس كم واحد ممكن يرفع ايده كده هاتي احرق الدامه اهو هاتي احرق الدامه كام واحد وطلاب علم ما شاء الله رايح جاي رايح المعهد جاي من المعهد واخد ايه مش عارف واخد ايه كام واحد بيقول للشروق كام واحد بص على عسكري الصبح والمساء كام واحد بص في السما وبحمد 100 واحد بيقول لله لله وحده لا شريك له له الملك والحمد له فوق على كل شيء 100 مره في الصباح واليوم كام واحد بيستغفر ربنا في اليوم والليل كام والله العظيم عاوزين وقفه والله العظيم عاوزين وقفه يا اخوان عاوزين وقفه مع نفسين. عاوزان وقفه العلم الخشي لعلم اللي خليك تخشى وتقربك تبرك تتزداد في الطاعه اما الهجس اللي احنا بنعمله ده لا لا عاوز وقفه كان استبعاد النصر والده ده امر يعني مش مش مش مستغرب ولا مستهمل ما طلعناش من الموضوع ده صميم الموضوع نرجع لكلمنا ثاني قال وجمودنا على العين مع تعطيه مع تعطلها تضيع للغرض وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع الغرض كذبح الهدي إذا أعطب في أو أعطب في موضعه يعني عاوز يقول إن جمودنا على العين مع تعطله خشب بلي خلاص او إن حصر خلقت حصر بتاع مسجد مكت شيء خلاص إحنا جبنا مكت الجيد أو جبنا حصر الجيدة ومش عاوزين الحصر دي طب ننقله ننقله في جامعة تانية طب الجامعة التانية إيه ما فيه مش عايزة وهو فيها برضو الحصر نعمل إيه خلاص نسبها طب ما تجدم فده معناك جمودنا عالعين مع تعطل المنافع ده تضيع الغرض تضيع الغرض المقصود من الوقف إيه المنفعة طب انت حبس الشيء كده مش, مش منتفع بين قالت عطلها تضيع للغرض كذبح الهدي كذبح ليه الهدي اذا اعطب في موضعه مع اختصاصي في موضع اخر دي مسألة في الحج قدمناها قبل ذلك الهادي هدياً بالغاً كعبة من الشيء بل اصل في الهدي ان هو يصبح في الحرم يأكله في قراءة الحرم لا الاصل لا يصبحش في مكان اخر طيب انت ساق الهد الجمال وانت ماشي عطلت منك عطلت بمعنى تعبت وبتاع وتضرى الان هتعمل ايه تقولها سيبها لا ادبحها ادبحها اشعرها واخد بالك بصفيحه ولا بتاع اشروطها كده في السلام بتاعها او قلتها وتدبحها وسيبها ما تاكلش انت منها سيبها سيبها مكانها طب هو ما ينفعش كده ده هو اصلا هاديان بالغه الكعب لازم يصبح الفقراء الحرم اللي يكلوه لكن هو هيهلك الآن هتعمل ايه هتتباحه وتسيبه وتشعره بحسب ناس الفقراء اللي يمر عليه يكلوا منه أفضل ما تسيبه وموته ونفيش حد ينتفع به فاهمين القياس اللي عاوز يقيسه؟ قال كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه ما اختصاص بموضع آخر فلما تعذر تحصل الغرض بالكلية مش الهدي مش هيوصل هيموت فلما تعذر تحصل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن استوفي منه ما أم قاله ابن عقيل وغيره وقوله فيباع أي وجوبا كما مال إله في الفروع من مفلح يعني ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين موفق ابن قدامى وتقي الدين الومين ابن تيمية رحمه الله قال وبمجرد شراء البدل يصر وقفا هذه برضو مسألة مهم بمجرد شراء البدل يصير ايه يصير وقفا كبدل اضحيه وبدل رهن اتلف لانه كالوكيل في الشراء وشراء الوكيل يقع لموكله بمجرد شراء البدل يصير وقفا يعني الشيء بلي العين بليت الموقوفه فانا هبيعها واشتري بدلها طيب يا ترى بعد ما اشتري عاوز نيه ثانيه اقول هذا وقف ولا مجرد ما بشتري يبقى كده وقف صاحب الكتاب بيختار ايه بيختار بمجرد الشراء يصير بدل بمجرد الشراء يصير إيه؟ يصير وقف وده استوف فيها كبدل أضحية ابدا الاضحيه يعني ايه يعني عندك انت جبت ناقه جبت ناقه جبت بقره جبت شاه عشان اضحيه وبعدين الاضحيه ديت شايف ان هي هزيله او ان هي خلاص هتموت او شيء فبعتها وجبت واحده ثانيه الواحده الثانيه مجرد ما اشتريتها تبقى اصبحت ايه اصبحت اضحيه الان اصبحت اضحيه او اصبحت ايه وقف الان او اصبحت كما كانت على الاصل قال والاحتياط وقفه لالا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء الاحتياط وقفه يعني عاوز أقول لك بعض الناس ممكن يقول لك لا ده نعاوز أجدد نية تانية وأجدد لفظ تاني إن ده وقف قال لك الاحتياط وقفه ومجرد تشتريه تقول هذا, إيه؟ هذا وقف وتتلفظ بحيث أنه يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله نص عليه وفي المغني نقدم يعني ولم تمكن توسعته في موضعه وكذا حكم المسجد لو ضاق على اهله الجامع انسان اوقف مسجد وقف جعل وقف وبعدين الجامع ضاق والناس ما شاء الله الناس ما شاء الله ما شاء الله ماشي زي صلاه الجمعه وازيت ما شاء الله فالمسجد ضيق هنعمل ايه والاخوه ما شاء الله والاخوات مالين المسجد في صلاه الفجر كلمة ما ننساش ابدا للشيخ كشك عبد الحميد كشك رحمه الله رحمة واسعه الراجل ده كان لا يخشى في الليل ولا كان خطيب بارع ما رأينا وما رأت الأمة خطيب يعني بعده مثل الشيخ كشك عبد الحميد كشك خطيب بارع والكل يشهد له بذلك ونحسبك والله حسيبه كان يخشى الله وكان على صلة بالله طبرك وتعليك في أنه مات وساجد مات يوم الجمعة وكان عدته قبل ما يطلع الجمعة يصلي ما كتب الله له في بيته وبعدا يدعو ويبكي فكان بنى حوالي ستين سنة أو شيء وابنه كان مسافر فمرض مرة فابنه قال له أهاجي يوبا قال له ما تجيش يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم غاب ستين سنة ومات وانا عندي ستين سنة انا موت لو جت يا ابنة تلاقيني ميت فخلك فشغلك احسن ميت ومات هو مات هو الساج قبل صلاة الجمعة رحمة الله عليه رحمة وسع انا احب هذا الرجل وكنت احب اسمعه على مكان يقول احاديث ضعيفة او شيء ولكن كنت تحس بسادة ايمان أيو الله سبحان الله في ناس كده تسمحها تحس... كده تزداد إيمان تحس الكلام يطلع من جلبه فعلا كده. مش عمالي خلاص ساجع وخلاص وخدمة وعمالي صرصر واخد بالك ساحتين ثلاثة وبتاع وعمالي يعجل واللي تحت مش فاهم لا لا لا كلمة تطلع تحس من قلب الإنسان وصدق عليه النبي طالب ما خرج من القلب واصرق القلب وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان لم يجاوز الآذان السام كنت تحس انه كده سبحان الله وكان الاحاديث الضعيفة بتاعته كان معزور انه كان كفيف وكان لعيب عن اللي بيقرأ له, له الاحاديث وبعدين هو شيخ ما شيخنا كله شيخ ما شيخنا وقد بقى شيخ الشيخ محمد حسان وشيخ الشيخ الحويان وشيخ شيخ ما شيخنا كلهم كانوا كلهم بيحضروا له رحمة الله عليه رحمة واسعة فالشاهد من الكلام ان يعني كان بيقول كلمة جاملية قال والله لا تنتصر الامة الا الا إذا كان عدد المصلين في صلاة الفجر كعددهم وأكثر في صلاة الجمعة ساعة النصر يأتي إذا إحنا بنجيب الله عليك أنا بسألكم أنتو كإخوة طلبة عيل من المعدة بن تيمياء كام واحد صلى وأذرق تكبيرة الإحرام في الصف الأول من السبت اللي فاتلي النهاردة ما فيش ولا مفيش واحد جوابنا ما فيش واحد رفعيته طب متكسف من ربنا ما ينفعش إذن طلب عيل الإمام أحمد رحمه طلب العلم إخوانا لازم يباني العلم عليه ابن عبدالبر يقول كانت الطلب إذا طلب العلم ظهر ذلك على مدقله ومخرجه ومأكله ومشربه وحياته خلاص يتعرف ده كده سمت كده طلب علم سمت كده طلب علم بقى الإمام أحمد رحمه الله كان طلب علم عنده بيزوره وبعدين بيت عنده فجام جاي يجيب له ركوة علبة كده وأبريك في مية وحطه له بناء على أن الطلب العلم لازم يقيم له إذا أساس إذا الفرض عن. فلما أصبح دق الباب عليه فولد الماء لم ينقص لإبام أحمد جرد الماء لسه ما نقص فغضب غضب ونهر التلميذ وقال سبحان الله طالب علم لا يأخذ حظه من الليل لا خير فيه ايه علم ده بايه النهجة صنف الدر ايه علم افادت بايه العلم ده طالب عين. ده هما كانوا بيعانوا من قيام الليل احنا بقى بنعاني من صلاه الفجر احنا بنعاني الان صلاه الفجر ولو صلاه الفجر بتصلها وانت لسه نايم ثلاث ارباع ولو كنت مصحصح ما تجوش الافكار ولو جت الافكار ما بتكملهاش ولو كملتها بتروح تنام وتقوم على ايه على الركع الثانيه في صلاه الظهر ولا الجماعه الثانيه مش ده حل معظم الاخوه اخواننا ده الحل الهجس اللي احنا بنعمله معلش ما بنحبش نجامل حد مش ده الحل ده عاوز وقفه عاوز ده كنت عاوز ربنا ينصرنا فعلا والبهدله اللي احنا فيها والايام اللي جايه لسه مظلمه, الجاي مظلمة. الايام الجايه مظلمه اللي جايه ايام مظلمه محتاجه كل انسان وعباده كل انسان ايوه ما تفكرش الامر علي لا ده لسه لسه الايام الجايه مظلمه في ربنا يعافينا ده اه معلش تضحكوا الواحد يبكي والله يبكي والله واخد بالك يبكي فالانسان يبكي قبل ان يضحك يبكي يعني ربنا عارفنا واياكم قال وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله نص عليه جامع وإنسان أوقفه بعد أن ضيق لا نوسع المسجد وننقله في مكان تاني ده يجوز هذا الشيء أو خربت محلته أو استقضر موضعه لما تقدم قال قاضي يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع أو خربت محلته معنى إن هو الآن خربت المحلة بتاعته معتش حد بمكان خرب أصبح صحرة والناس هجروا, من المك... هجروا المكان ده ومشوا ومعدش جامع ولا حد بيصلي فيه نعمل إيه لا ننقله في مكان تاني بحيث الناس تستفيد به أو استقذر موضعه زي ما ويستركم مجاري أو شيء قال قضي يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع مجاري طفحت وطريق الناس المسجد مجاري كله نجسات يباع ونبيع المكان ده المسجد ده وننقله في مكان آخر قال او خربت محلاته او استغذر ويجوز نقل الاته وحجارته لمسجد اخر احتاج وذلك اولى من بيعه ويجوز نقل الات وحجارته لمسجد اخر احتاج إليها وذلك اولى من بيعه هذا الاصل اخوان الاصل ان الوقف لا يباع كما ذكرنا موضوع بقى ان البيع ده اخر الايه اخر الدواء اخر حلول اخر لكن الاصل الوقف يبقى الجامع ده فيه سجاد وفيه حصر ما شاء الله مسجد انس وجايبين له موكيت تاني ومسجد وحصر تانيه وجايبين له مش عارف ايه طب هنشيل الموكيت ده ماشي هنعمل ايه هنبيعه لا قبل ما نبيع نبحث نشوف المسجد المجاور ايه المسجد المجاور في قريه في كذا ناس مساكين ناس غلابه نديهم هذا المسجد اللي يفرشوه في الجام لا والله ما شاء الله ربنا اغنى المسلمين جدا ما شاء الله والمال ما فيش بعد كده ما شاء الله والناس على نور ما ماشي بتخرج بزكاه منها فيش حد بيقى. لأخبر الزكاة لأن الناس غنيين فنعمل إيه؟ يبقى نبيع هذا الشيء نبيع هذا الشيء يبقى نبيع آخر شيء يجوز نقل آلاته وحجاراته لمسجد آخر أو مكنة. مكينة مكينة الصوت تعطلت وبعدين مش تعطلت جاءوا مكينة جديدة ومش عوزن ديك مش هنبيح هنقله بجامحتان فنهب إخوانا اللي بيمسكوا امور إدارية يكونوا على علم وثق على الأقل بالمسألة اللي هم فيه أخوانا المسكين الذكوات مسكين المساجد مسكين الأوقاف لا بد يكونوا على فقه ما عندكش فقه ما عندكش اسأل اسأل أهل العلم اسأل أهل الزكر اللي انت بتصق فيهم قبل ما تفعل ما تفتش نفسك ما تفتش نفسك قل الآن ما شاء الله الكل بيفتط ما شاء الله في الأيام دي كل بيفتط حتى نسوان بيفتط ويجوز نقل آلاتي وحجراتي لمسجد آخر احتاج إليه وذلك أولى من بيعا لنروي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب اللصوص دخلوا عليه وفتحوه ونقبوه أن ننقل المسجد الذي بالتمرين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلين بدأ فعله, اللي فعله انقلوا المسجد الذي بالتمرين مكان كان يبيعه في التمور واجعل بيت البيت المال في قبلة المسجد الناس ما تشوف ده بيت المال موجود هنا والناس بتصلم ما فيش حد إيه يستطيع يصرق هذا المال وكان هذا بمشهدنا الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع قال ويجوز نقض منارة المسجد وجعلوها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن الحكم لأنه نفع يعني عوز أقول إيه slash gem vami la carm還是 setteuhN직vosent,юдаии 31-39inali,veinitra gasma,alылasi,l moejarra-eam ma brasileita marrun,p�� encuentra exkasa el-marewe o danaras limosent, Zakott Uy evslan, mil sim,is İlah entay-eam eeam frizesi bel periodeta marr grid necessari mInis.orgon s من viore o dana TED bull reasons a top 1 idi.avíaeam lovijen 거야 approaches a top 2 kaufenmarket msirena mas chatturkia msirena notific separates Profeshal.igeum o الآن يعني معاك المنارة لها لازم جدا كده وتكلف فلوس على الفوض وخلاص لكن ممكن نعملها في جامع مهجور بعيد او في مكان بعيد بحيث الناس ايه تعلم من جامع او شيء تذهب اليه اما مع يعني المدينة والجوامع كلها معروفة وكده فلا داعي المهم اتعاملت منارة طيب وبعدين عاوزين نحطه نشيله الطب اللي فيها نبنيه لدور مساء عشير الكلاب بتخش او الدواب بتخش في, في الجامعة هدافة بتلوزه نعمل إيجال لكي نوس نقضه تنقض المنارة الطب بتاحه وتبني به الحائط قال واجعله في حائطه لتحصينه من نحو كلاب تدخل فيه وتنجزه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثلي قال في التنقية من وقف على ثغر إنسان أوقف شيء على ثغر من ثغور المسلمين فاختل معاك الصغر ده وتحول يب يصرف في ثغر إيه مثله في ثغر آخر وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما وعلى قياسه ناشي مسجد ورباط ونحوه كسقايا فإذا تعذر الصرف فيها صرف فيه مثله صرفة ايه؟ في مصري في مصري سنعمل ثقايا ووقفه وشيء وبعدين تعطل هذا المكان ومعادش حد بروحه ومعادش حد بمر عليه طب أنا عاوز انتفع بالوقف ده واللي عامله عاوز انتفع وأجره يبا نحوله في ثقايا تانية في طريق الناس بتممر عليه أو شيء تحصيلا لغرض الوقف أشوف تحصيل الغرض الواقف حسب الإمكان, حسب الإمكان. المهم أخواننا الوقف ما تعطرش الوقف ما تعطرش بأي حال من الأحوال ونص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليه يعني إيه قنطرة كبري يعني وبعدين في سقايا او شيء وبعدين تعطلت هذا الشيء تعطل هذا الشيء قال لك ينتظر شوي لعله يرجع تاني لعله يرجع تاني ما رجعش يبقى يصرف في مكان آخر الناس إيه تستفيد به قال في الاختيرات العلمية الشيخ السلام تامية وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة تغيير صورة الوقف كجعل الضرحى ونبيت والحكور المشهور إيبقى جعل الضرحى ونبيت والحكور المشهور دي قال ابن قندس او قندس يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كانت بساتين فاحطكروها وجعلت بيوتا وحوانيت ولم ينكر ذلك العلماء الأعياء ولم ينكت ذلك العلماء الإيه؟ الأعياء أن كثيرا من الأوقاف كانت بساتين فاحطكروها مساتين الناس اوقفوا بساتين تصرف على الفقراء والمساكين فا خربت البساتين ما عادش بتزرع ولا عاد بتجلع ولا عاد فيها زرع ولا شيء يعملوا ايه احتكروها جعلوها حكر عارفين الحكر الحكر في الاسبه الجديده ماشي جعلوها حكر بمعنى ايه ان هم وأجروها وعملوها دكاكين وخذوا الأجر بتاعت تصرفوها على الفقراء والمساكين دي معنى كلامه يريد بذلك أن كثير من الألقاف ماشي كانت بسدين فاحكروها أو فاحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت ولم ينكر ذلك العلماء وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان او غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله لأنه انتق... انتفاع به في جنس موقف له شوف وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجد جابوا حصر كترة جدا 200 حصير, 200 حصير. وإحنا الجامعة داوز 100 حصيرة بس تم المئة الثانية نعمل في إيه نركنها لا تحصد إيه آخر لو ركنتها تبلى هتبلى. هتبلى نحاولها المسجد إيه آخر كذلك أو غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله جامعتين محتاج له لانه انتفاع به في جنسي وموقف له ودايما يا اخوانا نخلي بالنا من شرط الواقف اما اخ يديك مبلغ او شيء يقول لك حطه في مكان كذا مش بيمنعك انت تقول طب انا ايه هصرف مكان ثاني لا تسأله. تساله طيب ممكن تفتي نفسك زي ما كتير من الاخوه بيعملوا لجهل منهم ولا اصل الاخ مش فاهم وانا فاهم لا انت ولا هو فالشاهد من الكلام تساله تقول والله في ابواب كذا كذا كذا اعمل ايه ايه رأيك؟ في أبواب أنفح كذا كذا تبصره هو بالأبواب دي لك حطها في المكان ده حطه. لا أنا عاوز في الباب ده يبقى يلزمك تنفذ إيه؟ هذا الشيء الذي ذكره وإنت ما مت تخلش به قال ويجوز صرفه إلى فقير نص عليه واحتج بأن شايبة ابن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعب على الفقراء والمساكين المعنى إيه المعنى أن في أشياء وقف وبعدين ننقلها من المكان ده لمكان تاني المكان تاني مش محتاج لمكان تاني مش محتاج طب نعمل ايه هنسيبها تابلة لا جالك بحة او ده الفقير ينتفع به ده الفقير ينتفع بيها يجوز هذا الشيء بيستدل بان شايبة بن عثمان الحاجة به كان تصدق بخلقان للكعب تارفين الكعبة علىها كسوة على كسوة بغيرها كل سنة فكان بإما تبلة وتخلق بيه بيتصدق بها على الفقراء والمساكين ونوى الخلال بإستناده أن عائشة أمرته بذلك وممكن الشيخ الألباني يقول ضعيف ولأنه مال الله ولم يبقى له مصرف فصرف إلى المساكين ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المسجد دي برضو مسائل مهمة إلى أي كل واحد امام جامع وخطبلاق يكون برضه حتى على اقل فقيه الامام بفقيه الجامع اللي هو بيديره, اللي هو بيديره. يحرم مش حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد يبقى الجامع اصلا البقعه بتاعته كلها للايه للصلاه البقعه بتاعته كلها للايه للصلاه ده الاصل يبقى ما ما تشتهدش ان انا هخلي اوضه كده منه ماشي لشيء معين لا ما تخليش أوضع الشيء معين أنا أخلي أعمل مكتبة كده بلزا والله إذا احتاجني لهذا الشيء إذا احتاجني لهذا الشيء مع الحاجة يا جزء أما بدون حاجة يحرم يحرم هذا الشيء يحرم هذا الايه هذا الشيء أما إنه يحتاج لا بأس نشوف كده كلام الإمام أحمد وغيره يحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساج لأن البقعة مستحقة للصلاة للصلاة بس فتعطيلها عدوان فإن فعل طمت البئر ردموا ليه البئر وقلعت الشجر نص عليه إمام أحمد رحيم قال غرس غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك غرست بغير حق الشجر تزراه في الجامعة يحرم غرست بغير حق يبقى تقلع والبئر اللي هو فحر يطم يردم لأنه غرست بغير حق وهذا ظلم ظالم غرس فيما لا يملك ولعل هذا تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يمكن فيه لم يكن فيه مصلحه ده اللي احنا بنذكره يبقى ما مصلحة مصلحه اما في مصلحه احنا الناس بيصعب عليها تتوضا وبعدين الجامع ده في مكان بعيد جدا عن المية فممكن نحفر ترضير ينبع ميه بحيث الناس ايه تستفيد وتتوضا ده الحاجة أما بدون حياة ما شاء الله الماء اكترى جدا واخد بلك لا النور بيقطع والماء ولا, ولا أي شيء خالص والفلوس ما شاء الله واخد بلك يبقى, يبقى ما فيش مشكلة لعل هذا أي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يكن في مصلحه قال في الإقناع ويتوجه جواز حفر بئر ان كان في مصلح ولم يحصل به ضيق ضيق في المسجد يعني قال في الرعاية لم يكره احمد رحمه الله حفرها فين حفرها إيه؟ حفرها فين ده كده الايه الوقف خلاص كده الايه الوقف ماشي بعده باب اخر متعلق به ليه صله بيه ليه شبه بيه وهو باب الايه باب الهبه بس في مساله هنذكرها سريعا كده بدون ادله بدون اللي حصل على شنشن في من الفترات اللي هي المساجد الزوايا الزوايا اللي تحت البيوت ده تحت الزول اللي تحت الايه البيوت حصل فتره من الفترات بعض اخواننا اجتهدوا كشائئهم وذائبهم يحرم ما ينفعش تصلي انت ليه تحرم تصلي رح فان يا اخي هصلي فين الفجر يا اخي هصلي في الزاويه اللي تحت بيتنا يا اخي يحرم يا اخي واخد بالك اصلي في الثاني انت مالك انت يا اخي واخد بالك انت مالك ان انت ما تسيب الناس تصلي اهم بس المهم بس يصلي وخلاص وممكن اللي بيقول انك عليك انك ما تصلي اصلا يا ترى حكمه ايه حصل شنشنه وبعضنا حتى بعض اهل العلم افته بالحرمه وشيء لا يا أخوان. الراجح كلام الائمه جمهر اهل العلم الشافعيه والمالكيه والحنابلة والقول الآخر الأحناس أن الزوال تحت المسالد الموقوفة اللي تحتها بيوت او فكها بيوت ده كلها جائز ما فيش مشكلة خالص لكن احنا بنقول إيه بنقول إذا كان الجامع كل مكان كبر الجامع والتسع وعدد المصنين اكبر كان أحب أفضل إلى الله تبارك وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وبين والحديث في أبو داود وصحاول الشيخ للألبان لكن سلنا واحد أوقف جامع تحت بيته تحت الأمر بتاعته وعاوز يبدأ يصلي وكن يترك يجوز ويجوز الناس اللقاء لما يجوز ما فيش مشكلة خالص ويجوز ولكن هو اللي خاتها, خاتها منين خاتها من, يعني من قول في مذهب للأحناف ان قال لا يجوز ده فعلا قول قول في مذهب الأحناف او قول ابو حنيف رحمه الله وليه قول تاني ان هو إيه جائز وده موافق لجماهير اهل العلم وده الراجح وده اللي عليه الفتوى المختار عشانه علم وعمل كل انسان يزبط حلو مع ربنا كده كل انسان يظبط حاله مع ربنا ويقف مع نفسه وقفه محاسبه هل انا ملتزم هل انا ملتزم فعلا انا بقول لك انا ملتزم انا عاوز ربنا انا فعلا متابع للنبي عليه الصلاه والسلام انا فعلا لو مت الان ربنا راضي عني انا اخش الجنة لازم تظبط نفسك مع ربنا تبارك وتعالى. وكل انسان يعمل برنامج مع نفسه برنامج عباده ما يخلش بيه ويعاقب نفسه عاقب نفسه ماشي انا اللي بيحضروا لي في بعض الدروس اللي بديها في بعض الاماكن او فبحطهم برنامج عملي عبادات يمشي عليه تمشي عليه انت وزوجتك واولادك واهل بيتك وتظبط حالك مع ربنا لو كل واحد عمل كده ربنا بيحب كده تبارك وتعالى هياتي النصر والتمكين والله فلازم احنا احر واحنا اولى الناس نفعل هذا الشيء انت كاخ ملتزم واخد بالك انت كاخ ملتزم ما ينفعش تسيب نفسك ما ينفعش نفسك كده واخد بالك بل تلزم نفسك ماشي ده لا بل تلزم نفسك واخد بالك بالطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى تلزم نفسك بالطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى طب انا حطيت ورد النفس معين عبادي وأخرته أو ما عملته تعاقب نفسك تعاقب نفسك واخد بالك وتشتهد على هذا الشيء وتشوف الشيء المحبوب إليك تحرم نفسك منه وتعاقب نفسك به فإنما ربنا يشوف منك كده ويشوف منك كده يأتي النصر التام لكن تسيب نفسك وتجن بظروفة وفي صراط الظهر وفي صراط العصر يأتي على بعضها تجب الراكعة التانية وجماعة التانية لا تقرأ وردة ولا تجنش الأسكار لا لا لا لا لا يكون أمرك فرطة يكون أمرك فرطة وبعدين مش هتستفيد والشيطان بيستهويك مرة في مرة في مرة أخرت الشيء هتسابه الشيت ده شيء عند علماء السلوك والتربية بسموه سلم والتنازلات لو انسان تنازل عن عبادة معينة الشيطان بجيب اللي بعدها تنازلت عن فرض الشيطان بجيب لك بعد كده السن بعد كده بعد لحد ما يسلخه خالص من دين رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى انهيبكم يعني اتبع العامل وادعوا ربنا ربنا ينصر الإسلام والمسلمين باب الهبة باب الهبه قال وهي التبرع بالمال في حال الحياه خرج الوصيه وهي مستحبه لقوله عليه الصلاه والسلام تهادوا تحاب باب الهبة الهبه نوع من العقود نوع من العقود اللازم الهبه برضه نوع من العقود الايه طيب يا طرق الهبة دي معناها إيه تعريف إيه هو هنا بقول هي التبرع بالمال في حال حياة في حال إيه الحياة هي الـ الـ الـ نفس التعريف نقول ونزيد عليه بعض الأشياء الهبة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع الهبة لغة بمعنى العطية بلا عوات العطية بلا إيه بالعوات ده معنى اللغة اللي فيها اما في الصلاح الفقهاء الهبة والصدقة والعطية معاناها متقارب هبة صدقة عطية معناه متقارن وكلها تمليك في الحياة بغير عوض تمليك في الحياة بإيه بغير عوض طيب إيه الفرق بين الهبة والوقف إيه الفرق بين الهبة والوقف إيه الفرق, بين الهبة والوقف؟ إيه الفرق بينهم الهبة والوقف وليا محمد من الكفا عليه لكي نحط ف отصف <تصفيق> في الوقف تلا بيع ولا الشلاية <تصفيق> <تصفيق> يعني لخص الكلام في كلماتين مختصرين الهبة تملك للعين أما الوقف تملك للمنفع ماشي ده الفرق ايه ده الفرق بينه يبقى الهبة تملك للعين نفسه بيملك اما الوقف تملك لايه للمنفع وليس العين قال وهي التبرع بالمال في حال الحياة في حال الحياة يبقى الهبة تبرع في حال ايه الحياة قال خرج الوصية ايه الوصية ايه الفرج بين الوصية والهبة وهم بينهم الاتنين صلة،, صلة لكن الوصية دي وان كانت في حال الحياة فعلا عهد في حال الحياة لكن لا تنفز الا بعد بعد الوفاة صالح الرجيل الوصية عهد في حال الحياة لا يتنفز الا بعد الإيه؟ إلا بعد الوفاة اما الهبة والوقف ده يكون في حال, إيه؟ في حال الحياة طب حكم ايه قال مستحب مستحبه مش واجبة يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام تهادو تحابو دايما الهبة بتجلب المحب أما إنسان يدلخوه هدية أو شي بيجلب المحب وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام تهادو تحابو تهادو تحاب. وتكون هدية لله مش هدية لغرض معين مش رشوة مش بتدي للمدير بتاعك مش بتدي لواحد انت قيفت منه ومش لا لا ده هو كل الدافع انك انت بتحبه في الله وبس كده عشان ايه تدي له هديه وش هديه يبقى ده تجلب المحبه والجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل وتخلص النيه لله تبارك وتعالى تدي هديه مش عشان تتقرب لا عشان لله تبارك وتعالى عشان يحبك وتحبه ويحصل ايه alfah وتبتغي من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى وهي أفضل من الوصية الهبة أفضل من الوصية ليه؟ الوصية معروفة ان يكون في حال المرض في حال الوفاة في حال كذا الإنسان عنده فلوس كتير وكان في حال حياته بخيل جد أما لجى نفسه هيموت ومرضان وتعبان وراء عند الدكتور كل يوم الأستاذ والأخصة والمشعرف إيه يا أولاد اعملوا كذا وعملوا كذا وتصدقوا كذا لا لا لا هو حسن هيموت فحسن الدنيا الثانية من هشقين بدأ يتصدق وبدأ يهدس لكن الآن في حال حياته في حال قوته أما بيهب يهب أنه في حال حياته وصحته شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه في الحديث عن أبي هريرة داروات البخاري سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أي صدقة أفضل أي صدقة أفضل قال أن تصدق هي أصل الكلمة مضغامة أصل طبعا خطة تجويد هي أن تتصدق ماشي؟ أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم الروح يعني قلت لفلان كذا ولفلان كذا قال عليه الصلاة والسلام وقد كان لفلان وقد كان نوفلان نشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه دائما الإنسان يخوانا شحيح دائما حتى لو كريم فيك شح كما أخبر الله وحوية الأنفس الشح وتحبون الملحبا جم وإنه الحب الخير لشديد وفي قراءة وإنه الحب الخيلي لشديد يبى الحب المال خير والمال ده طبيعة النفس البشرية منطوية على شح فمقل ومستكسر لكن الإنسان اللي بجاهد نفسه المال الله عز وجل ينفق نفقات واجبة ينفق نفقات مستحبة عن الفقراء والمساكين والمحتاجين يبقى أفضل الصدقة أن تصدق إمتى وأنت صحيح قوتك معك ألف جنيه تأمل أن يبقى ألفين وثلاث بس تخرج لله تبارك تصدق وأنت صحيح شحيح شحيح ده مش ايه مش ماتح ده شحيح وصف لازم الانسان ان انت صفتك اصدر ان انت ايه شحيح ومعزلك وعز... بتقوم نفسك وتجاهد نفسك ايه وتخرج المال تأمو الغن مفيش واحد ب... مش عاوز يبغن لو معك الف جنيه عاوز يبغن بألفية لو صاحب شركة عاوز يبغن صاحب شركتين لو عندك جمل عاوز يبغن جملية سيارة يبغن سيارتين ده الانسان ده النب السلام اخبر بك قال عليه الس نتمنى أن يكون لبتغى لهسان ونتغى وسالس طب وبعدين ولا يملا فاه الا التراب ويتوب الله على منته ويتوب الله على منته يبقى الانسان دايما بايه عاوز يوفح صحته وحياته عاوز يعمل وعاوز يعمل عاوز يخلني والالف ب2003 و4 و5 وشركه البوشكي فلما يرجع لنفسه الطبيه بعد كل روتين هتحط في التراب ولعل المال دهوت ما يتصدقوش بيه ده ولا اني طلع صدقه جاريه ولا شيء لا تامن اعمل شيء ينفعني بعد وفاتي بعد وفاتك ما تسقش ده الله اعلم ابنك هيعمل مراتك هتعمل الله اعلم يبقى اعمل اللي ينفعك انت في حال حياتك اعمل لنفعات انت في حال حياتك وتصدق بجزء من مالك اوقف شيء اوقف شيء تصدق بيه ينفعك بعد وفاتك أنت صحيح من صحيح تامل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل تسيب نفسك وتب شحيح وبخيل وتكنز والألف على المية على العشر على العشرين لحد ما خلاص بتطلع في الروح آه ايقنت بالموت تعمل يا ولاد تصدقوا بميالي تصدق قلت لفلان كذا ولفلان كذا الشرع تقول لك لا مش هنطلع ولا نسمح كلامك لأن المال الآن ما عادش بتاعك المال بتاع مين؟ بتاع الورصة والشريعة بترحمك بتطلع عليك التلث بس يقول لك التلث الثلث ايه؟ كثير لكن في حال حياتك ممكن كنت تطلع المال بتاعك كله لله تبرك وتع ده الأجر كبير وفضل يا عظيم أما ساعة غمرات الموت والنزع والسكرات ربنا يخف عنا سجرات الموت يا إخواننا وسكرات الموت شدي جدا يا إخوان وسكرات الموت صعبة, صعبة. كتعن حسب البخاري يقول سبحان الله ان الموت سكرات سكرات الموت صعبه لازم تعد العده لللحظه دي لازم تفكر في والله العظيم دي انا بقولها في الخطب والدروس لو كل انسان جعل شغله الشاغل وفكره الحاضر فيما يرضى ربنا تبارك وتعالى وفي لحظه الموت اهيت لانصرح الامه وجاء النصر والتمكين والامن والاستخلاف في الامر هل تذكرت كده على فراش الموت وانت بتنام وده زي الزوره كده يلاقيك الشهاده دي تذكرت اللحظه دي. وانت هل تدفل ميت ولا انت في جنازة ولا كل يوم تنام وتجوم والموت في بالك كده والسكرات ويا ترى ان هعمل ايه هموت في الميت ولا هموت برا هموت على الفراش ولا بلا يغسلني بلا يكفلني بلا يصلى علي همتق الشهادة ولا مشان هموت على الاسلام ولا ممكن يموت على الكبتة ولا عزبالله اخوانا والله كان معي شاب زي الورد متى 25 سنة ولا شيء كان معي اول النهار زي الفل دفنت وكفلت وغسلت ودفنت واخر النهار بقيت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 خطا اكيد واحد ثاني والله كان عمال واخد بالك يسلم على الشيخ ويضحك ومش ادفنه وصلاه في نفس الجامع في صلاه العصر السؤال ده خطر في باله انه يموت في اليوم ده طب لو كان خطر في باله كان اعدل عدله لهذا الشيء فاحنا اللي بنقوله عنك طلبه علم لازم نخلي من الموت على بال وذكره النبيه عليه الصلاه والسلام أكثر ذكر هذه من لذات الموت فمن احد ذكرها في ساعه الا ضيق عليه ومن احد ذكرها في دقه الا وسع عليه ده كلام النبيه عليه والسلام يبقى دائما تذكر المو... تذكر اللحظه دي تذكر انا كنت راجل مره مكان والله ده حصل شفت واحد اتعثر في طوب شد زلج وج... اتعثر وجع مات ممكن ترجع لباتك مشحول اه انت لاحتراب علم ترجع مشحول ترجع مشحول وممكن يحصل لك اه ممكن يحصل لك. فلازم تعد العدة لهذا اليوم حطت انت بنات ونردية تذكرت المدة تذكرت انت تفرق الحياة تفرق الدنيا وتسد كله ولا ما فكرتش في الشئ ده ولا تفضل غفلان غفلان غفلان غفلان تب الله عليك لو الموت جالك وانت نايم على الفجر لو ملك الموت قبض روحك وانت بتعمل معصيه لو ملك الموت قبض روحك كنت عامل تقلب كده في في قناه خليعه ولا قناه ناجله ولا شيء ولا اغنيه ولا تمثيليه ولا فيلم وعامل سيب الصلاه لو الموت جالك وانت بصي الواحد لو الموت جالك كنت بتغتاب ولا بتنم لو الموت جالك وانت بتكذب لو الموت جالك وانت بترتشي لو الموت جالك وانت بتاكل حرام بتاكل ربا بالله اقل بردك هتعمل عليه الصلاه والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه يبعث المرء وعانا ما ماتا يبدأ تعمل عد العد يا أخوان عد العد للشيء ده بعض السلف لما حضره الموت فقير صحاب عبد الله بن مسعود عيت وكه وحول وجهه واشتد نحيبه فاسألوه قال أتاني على فترة أتاني ونمكسل شوف الطاعة يا فقير صحاب وعيت وكه المال بالله لك إحنا هنقول إيه إحنا هنقول إيه والله العظيم وركز واحد في المستشفى العام والله ده قفل حياتك جاعد معا سرير كده فالدكتور مهرر يا دكتور الحج ما بالله عليك قال له اعمل حج لو بشفك واتشافيتك ربنا عارفك اعمل حج والله جام جام دير وشه كده ومعيط وقال بنفس الالفظ دي قال يا رب انا جسرت بحجك يا رب وضيحت شباب وضيحت حياتي يا رب طب يا رب يتجعني صحته يا رب وشوف اعمل لك ايه؟ ومات مدى عده والله سعيدت تذكرت وقال تبارك وتعانى حتى إذا جاء أحده الموت قال رب رجعي لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال قتادة في تفسير الآية فوالله ما طلب الرجعة من أجل أن يجمع الأموال ولا من أجل أن يبني ويجمع العقارات ولكن طلب الرجعة من أجل أن يعمل الصالحات فإحنا يخلنا هنا أنت بتحشغلك تفتح ورشيتك تفتح محلك تفتح كذا وربما يمدك الصحة والعافية وتجي اشتهد اشتهد فتاعة ربنا أري ربك من قلبك ومن نفسك ومن عاملك خيرا عشان من المتو جيلك تقول مرحبا مرحبا بحبيب جاء على فاقة نسأل الله تبارك وتعالى ناولاك المسلم حسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين وصل الله وصلنا بركنا محمد وعلى آله وصحبه